Okay. <sniffs> Amen. Uh -huh. مِنَ الْخَالِدِينَ أَرَأَيْتَ الله اللَّهَ إِنْ هَدَاكَ لَا مُضِلَّ وَإِنْ ضَلَّ يَهْدِ لَوْ سَنُلْقِيَ إِلَٰحَ هُنَّ مُسَمَّى وَأَعْطِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَيَوْمَئِذٍ قَدْ أَظْهَرُوا الْفِئَةَ فِئَةً عَادَةً يَوْمَئِذٍ عَذَابَ يَوْمٍ وَعْدٍ إِنَّ النَّارَ تُجَاوِزُ مَا شَيْءٍ قبيل. ذَٰلِكَ هُمْ يَلْحِدُونَ أَلَا حِينَ يَسْتَطِيشُونَ فِي آبَاءٍ يَعْلَمُهَا وَمَا Allah'a <gülüyor> <gülüyor> emanet. ذاب فناء موعده فلا تكفيك غيته منه انه حق مبيت يا الذين خسروا فسروا وضل عن ما كانوا يفدون لا جمع لنا من أخذوا الخاسرون إنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعقتوا إلى رب الأعلى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدٌ بَتَرَفَّقَ في يَنِكَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَالْمَصِيحَةَ وَالسَّمِيعَةَ يَسْتَوِيَ مَعَ النَّاسِ سَيَعْلَمُونَ الْإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَلَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ Altyazı M.K. O muhalefetin,